رِجَالٌ لَا تُلهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ سَقَى وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِوَيْلِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ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 فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه موج من فوقه سحاب بلومات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا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 مْ ماَا يَجَعلُهُ ركَامَ فَتَْرَوودَق وَ يَخْرُرج مِنْ خلالِالِهِ وَيونَزِلُ مِنَ السَّماء إِن جِبالَال فيِيه مِ بََدَ مِنَ السماء إِمِنْ جِبالَال فيِيه مِ بََضِ فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سناد ارته يذهب بالأبصار